بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين تسألن يومئذ عن النبي